في باب المساجد المواضي للصلاة وفي باب تحريب الكلام للصلاة ونسق لما كان من ربع حتى كان الكلام في بداية الحرورية مباحة جائزاً إذا سلم المسلم يرده المصد إذا كل من الكلام والحديث ثم نشهد ذلك بقول الله تبارك وتعالى حقوق الله طريق الحق وبهذه الاحاديث التي بين في هذا الباب اولها حديث معاويه عن الحكم السلمى الصحابي الجليل قال في ابن مسلم الله حدثنا مجاهد عن محمد بن صالح ربوك يا ابي شيبه فتقاربا في روض الحديث قالا حدثنا إسماعيل بإبراهيم وكنا قد قرانا هذا ولا مانع أن يعاد في التواصل الحديث والكلام عمدا قراته الليل رجل رضي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي عن حجاج الصواف حجاج ابن حمد الصواف عن يحيى بن أبي كثير فهو أبو نصر اليمامي كان كثير تهليس والترسال ومراسيل من أولى المراسيل وكان يقول لا يستطاع العلم براحة من جسمين عن هلال أبي ميمونة عن عطاء ابن ياسار عن معاوية ابن الحكام السلمين قل بينا أنا أصلي أصليها بينما من تختيفة قال نعرس لله صلى الله عليه وسلم إلعطت رجل من القوم فقلت يا رحمة الله هذا خطاب لرجل الصلاة فرمان القوم بأبصارهم فقلت وقلت لأمي ما شاء لكم. تنظرون إليها فجعلوا يضربون بعديه مع الأفقاد يريدون تصميطه تسكيته فلما رأيتهم تصميطون لي لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي أبيه وأمه ما رأيتم عن ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كره ولا ضربا ولا شتما ما كره ايمانه ولا شجرا ولا طمنا ولا ضربا ولا بعض ولا قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما والتسبيح اذ لله والله من تكلم الصلاة عامدا عامدا ذاكرا وقد مضلت صلاةه على الصحيح في مصلحة الصلاة أو في غير مصلحة الصلاة. بالاتفاق إذا تكلم في غير مصلحة الصلاة وإذا تكلم لمصلحة الصلاة وإنقاذها في خلاف والراجع أنه تبطل صلاة وطلع. ويعيد الصلاة هذا إذا كان عامداً آت ذاكراً أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجانبه لتقديم العظم أنه حديث عهد بجانبه أي لا يعرف كل الأحكام وقد جاء الله من الإسلام وإنا منا رجالاً يأتون الكهان الكهان وناسا يخبرون بما يكون في المستقبل من أتى كعنا أو عرافا العراف الذي يخبرك بالشيء المسروط المخبأ من أتى كعنا أو عراف فصدقه بما يقول فقد بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان وهذا من حكمته رضي الله عنه اهتمل هذا الفصل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السلام قال وَإِنَّ مِنَّ نَجْزَالًا يَأْتُونَ الْكُرْهَاتِ قال فلا تأثير وهذا من فصل تعليم النبي عليه الصلاة والسلام يحذره من صنع أولئك رجال ونهيه صلى الله عليه الصلاة عن هذا الفعل أحياناً يكون إتيان الكائم مواجباً أو مستعداً لإخارة الحركة عملاً وإزالة شغلاء وفضحة عمام النافس تعرية يكون كفراً دون كفر إذا أتاه ولم يصدقه ويكون كفراً مغنيجاً من الملة إذا أتا وصل فضر الذي يعلم الغيب هو الله أتى نبي عليه الصلاة والسلام ابن صيان وهو كان أسلم في مرح أتى وهو يزرز بكلامه ويضرن بكلامه فقالت له أمه هذا محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك فكان نبي عليه الصلاة والسلام يقول لو ضركته لبياني أي بان أمره افترضه أكبر رجل لو تركته النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا قال لو خبرت لك شيئا قال الدخ فلن تعد وقبر هذا إتيال النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن صيام في حال قطره وهو من اليهود وهو من التجازلة في ذلك الزمان لكن أسلم وليس هو الدجال هذا الكيام قد يكون واجبا قد يكون يستحب طيب من أتى مجرد فيها لم تقبل منه صلاة أربعين ليل أو أربعين يومين لكن الصلاة لو صلاة مقزعة مقزعة ثوابها ضاع بسبب هذا الفعل أجرها بها بسبب هذا الفعل سبب نجيب عند الكاهن لماذا تأتيه؟ لماذا تبتح عليه لماذا تذهب إليه؟ وتصل إليه؟ ألا تفزع إلى الله؟ لخلاف من أتاه وهو مفتنع لأنه يطلع على المغيبات والمخفيات في الماضيات والمستقبلات هذا قد كبر بمعزيل على محمد لأن الذي أنزل على محمد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فكأنه كذب بها كأنه كفر فيما ونزل على في الله فيتم الله ويرجع ولا يكرر هذا الفعل قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون يتشأمون في الزمان صبر مثلا قولك إذا دخل صبر تحصل النصائب تحصل كوادف إذا جاء هذا الصف إذا جاء الخريف تحصل كروفات وضيق وأزمان وغلق أسعار ما نريد هذا المسلم إذا غير ذلك لا أو يتطير بصوت من الأسوار. صوت الغلاف صوت الجوم محروم إلى ذلك معلم كما قال القائل إذا إذا نطلق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب وما تجعل الغراب له دليلا يمر به على جيه في الكلاب هناك في روح هل يتطير يتطير بسرط البومة وما إلى ذلك من الأسواق يتطير إذا أراد سفرا فقال لرجل وقال له مثلا علي قال نال الله علي قابلت عليه من الناس هذا يتشاهل به هذا الشخص او رغب انه اسمه حرب مثلا حرب يوم لا اسود حرب يتشاهل يتطير يرجع وينفس على عقبين ويترك هذا العزم الصفه مينفين انا قل له التطير مجموم لا بزمن ولا بصوت ولا باسم من الاسماء ولا بمكان من الامكينة بالرغم وان كانت تقيره من شيء لو قدر ان يكون التشابه شيء لكان في النهار وفي الدار وفي الدار كما قال به عليه الصلاه والسلام وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعجبه الفل الحسن كان يحب ان يجمع الاسماء الجميله يا راشد يا نجيع يا وجيع خير ذلك الاسماء قال ذاك شيء يجدونه في فلا يصدنهم عما أرادوا عما كانوا عازمين من صبق أو من زواج أو عمل أو أي فعي كان فلا يصدنهم ولذلك السبعون الذين يدخلون الجنة بلا حساب والعذاب من أوصافهم الذين لا ولا يكتبون ولا يتطيرون على ربهم يتوفرون سرعون قال الذين تكون جنة بلا حساب ولا عدم فلا يصدرنهن ليه إذا لم ينصد وقدم ووصل دل على كمال توكل أما إذا تزعز وتوتد دل على ضعف توكل وعلى الله يتوفروا إن كنتم مؤمنين من صفات المؤمنين التوفر على الله المتوكل لا يعرف, يعرف الجبل لا يعرف التخافر لا يعرف انشغال بال بسبب ما يأتي من مستقبل هل يأتي الضت هل تأتي ساعة هل تأتي أرزاق كم من واحد ينام مشهور من مستقبل ماذا ندري؟ ما, ما يدري ما يساقى من مستقبل هل سيكون الامر سيكون بالخاء الامر يكون فيله ارزاق لا لا تحمل همها فليسقط على الله لا انت متناسل حتى تستكمل اجلها وترزق فاتقوا الله واجملوا في الطرس قال رسولنا صلى الله عليه وسلم اي الذي يجنونه في غزن واحد لو شاف قطه سوداء الله يصلها المصير حصل لو شاف كلا اسمر حصل مصيبه الليله دي ليه القطط السعاده زي الخرطوم القط ما فيهاش مشكله او سمع صوت القط ممكن يتشاجر لو راى الكلب كذلك الكلب يمكن يقيد الكلب صح الكلب من اسوء الشياطين اذا اصطاق لها ولا لم هناك نفسها عليك ده بس لكن هذا التشائم برؤيه حيوان من الحيوانات فمظهره مثال ومثال دقيق حيوان الفطره الذي جار به هذا تتشامل ولا ليس كذلك لا جزءا في هذا الذي قال فبالرسول صلى الله عليه وسلم قال الصباح على صبح الحكم قال قوم من نار الرجال يعني من باب التنجيم ذلك قال كان نبي من الانبياء يخط فَمَنْ وَأْفَأَ خَطُّهُ خَذَالِكَ وهذا أحالهم صلى الله عليه وسلم على شيء المستحيل وصوله الذي يخضرهم ويبريهم أن تخط هذا الرجل ومخط ذاك النبي ولعله كان في شريعة ذاك النبي مشروعا جائزا لكن في شريعتنا ممنوع ثم أيضا أحالهم النبي عليه, عليه وسلم على الشيء المستحيل لا يمكن وصوله إليه فهنا إغلاق الباب على من يصنع على وكانت لي جارية طرعا غنما لقبل أحد ونجوانيا في شمال المدينة عند في جواز استخدام جارية في الرعي في الرعي وما إلى ذلك وفي جواز تاركوها في مكان في خلوة وحدها إذا كنت تأمن عليها إذا كنت تأمن عليها خبل رحمة والجوالي فاطلعت ذات يوم معروف مالك الغنم دائما يحب يطلع عليه يعدها فيه تأمن ولا مرسل هذا شيء معروف يقول فنظر اطلع ذات يوم يقول فإذا الزئب قد ذهب بشاتل من غنمي وأنا رجل ده عدم ممنوع بالصف؟ أنا جشك أولا مصركم؟ ممنوع؟ وميزن من غير الضوء تكديرت من حانس انت تعرف الحراث؟ تبينها رصوه في, في الأرياض ليه مش الله أكبر في الليل هو مش, مش نية ذكر الله هو بيخول فيه الله أكبر على تكبير المحافظة وإنت جيكتها رميه من غير رميك يا عمي وأفاكت يا إخواني عشان أنت بتحريب تجيني باية باية خير إن شاء الله بارك بارك هذا ما بنعه الصاف السبب بقى ليش لا لا وزن فائد ليه؟ أنا العالمية العالمية وأتعوز بها إن شاء الله للمعروفين للعلمي أو الأوسع أسابوا كما أسابوا يعني أحزان أغضب كما يغضبون لكني سكفتوها سكةً سكة مفعول بي أم لا مفعول بي أم لا مفعول بي يعني لطمط أقصد أنه لطمع بعدين يقول سكةً يعني لطم قوي شي بالغلب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علينا قلت يا رسول الله يعني النبي عليه وسلم معظم وعظم, وعظم. ها جعل المسأل عجيب نفسه كبير عظيم جدا قلت يا رسول الله أبل نبعه لأن الجارية في الإسلام لحظ المملوك في الإسلام لحظ خلاف أدعياء الحضارة الذين يعني أخذوا جينا للتسوئة بين الحر والعرض لا اليوم هم يصحقون الأحرار والعبد بالملايين صحقين ولا في مدين أولاد الذين يقولون الإسلام فيه رفض لا الرفض في الإسلام له حقوق تجعله منزلة من أخر شوف كيف من حق هذه الذي نطمت أن تكون حر الوجب فين اليوم يضرح الحر والعباد بأفشع الأسلحة ولا رحمة ولا هولة من قبل أعداء الإسلام في بلاد الإسلام أجل الله من قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مدرك عليه قلت يا رسول الله أفلا أعطقها قال اتني بي فأتيت بيها فقال لا أين الله قالت في السماء جواب الفطرة الفطرة السليمة هذا جواب وأيضا أسيادها والبيئة اللي فيها تقولها وتعلمها آبا قال السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفقها ولذلك العلماء اجتدلوا على ان الرجل يكون كافر لو قال ان الله ليس في السماء ولو سئل عن ارض الدين هو وقال ليس السماء عدوه كفرا بهذا هذا في صحيح مسلم والاين انا عزام مصر, مصر في موضع مالك انها اشتهت بالاشاره اشتهت ايه بالاشاره ما قالش فالجهمية بكار العصر الذين على راسهم الكوثري محمد زين الكوثري محمد للواء التجاوم بهذا عصر يقول حديث اللي فيه في السماء ذي من تصرف أحد الرواع مش من كلام الجليد بدليل رواية الملمان أنها أشارت أنه في السماء وسواء هذا او دا مع ان الحديث هذا تلققه القمر القبول ولم يطعن فيه دا الكوتار الذي مين ايدي في السماء وهذا ما صنقه اه اأمنتم من في السماء بكم الارض فاذا يتمر لما جاء الكوتار الهدى في, في الاسماء السماء ايقصف بيخسر الآية الحاشية بيقول أأمنتم من السماء معناها أأمنتم من في السماء ملت تقول الأرض بقى ملتها يومال بقى وإذا كان ملته في السماء بس يومال الأرض كانت تروح ليومال بقى كلام سامد ليس له تأييد من كلام السلم إلى تفسير السلم ما علاق يطعن ويزح هذا الحبيب الذي بين أيدينا الحديث طويل هذا هو الحديث معاوي عمالحكة السلمة الحديث المصطفير الذي شمل فوائد عدة في أحكام الصلاة في أحكام العد في العلوة الفوقية لله والتحذير من إتان كهان لهذا الحديث يعني يصلح عدة فطر لنشفطه أحد نعم من الناس ما ينأفرضها في الشرف هذا الحديث قالك في السماء قال من اله قالك انت رسول الله اقرط بلا اله الا الله واقرط بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نضت الشانه اذا الامل هي مؤمن مؤمنه حقنا الله مؤمنا وبعدين لما يعقد امل في الرقب منها تُعطَك رضاقته الرجل ده السيد من الله والضراع بالضراع والرزل بالرزل والفاخت بالفاخت كل جزء منه مقابله من السيد يُعطَك من الله من النار هناك في ناس ده بيبيعوا عفوصاً من الله مرضى علينا بالتراجم خالد بن عبد الله طحان لك الإمام أعمى أنه باع نفسه بإله ثلاث مرات وزن نفسه في الضخط مقابل وزن في الضخط فتصدق فيه المرة الأول ومرة الثانية وعايز يأكل المرضو فاكتفز المرة الأول في إخلاصه وخوف من الله هذا أصحابي الجريد أعطق هذا الجريد كفارة بهذه اللبنة دعم فقال له أدزل إسعاد بن من هو سليمان حضره فضلي ابن مصر الحضره قال اخبرنا عيسى بن يونس ابن من سحر. سحر. ابن اسحاق السميع قال حدثنا الاوزع من هو ابراهيم رحمه الله قال رحمه الله ابراهيم العرب ولدته ابو, أبو, أبو قاضي بيروت ومفتي قال هل دخل الأوسع هل لي ماتك الحمام مخموط رحم الله تعالى دخل الحمام المخالف وامراته من خارج ألقت عليه ولهبت النساء فهو النساء نقصد عبد الإمام في كنسا ممكن تحط براض المي على النهر وتحطه ساعة, ساعة ساعتين الفجر الغالي قول, قول غزل هو وصل ثاني ايه رجل تكون مشاكل فقول له عرض قلت نهضت الشيك لهو الورقة البلانية من كتاب البلان وفين سيك فرجل وامرأتان فإن لم يكون رجل فرجل وامرأتان أنتظر لحدهما فتذكر أحدهم لهم هذه المرأة رحمه الله بقى اللغة في البد وراح وحليني باعنا بلا في ذلك ماهتم لا تراضب عنه سبب المخارف طب ما نقول يقول عليك بأثار من سبب وإن رفضك من الناس وإياك وآراء العجال وإن زخرفوه لك بالطلب إياك وآراءك ممكن أن تكون حاضر داس عين ميناء صحيح موسيقى بعد ساعة بعد واحد يلهافت من برأة وعبين تعالح مع معنى طريق ثاني هين هو الطريق ده؟ هاي طريق مسئ هاي طريق مخاري هم ده أراء رجال مسئلة وبعد يس اخراف الان من فارغ بيحصل وهي كي السنة ماضية وبيحصل في الأيام المقبلة إلا تكون محصناً من العلم فإن القدمة تزيل وإياك وعراء الرجال وإن سفرقو لك بالضوء يأتيك رجل وينغط لك التنم وعيده مثلا كسر عبارة وينغط ما كلينغطة تكون مقبولة تكون مرضية إلا شيء وفق التابع السلام شيء وفق ما كان علي السلام عليك بأذار من السلام وإن رغضك الناس نعم وإياك وعراء الرجال وإن زفره لك بالطول فإن الأمر ينجل وإنك العلابك المستطيع كان الأوزاع رجل العامة والخاصة رجل عامة ينفع عموم الناس معلم ورجل خاصة عند الأمراء ينفعهم بالنصحة عند الملوك بالموعد يكتب الرسالة وهي الرسال وافق الكتاب معنى البلغة والفصحة محتوى عن القرآن والحديث والمعالم الطيبة الجميلة ثم فيها ضركة لإخلاص من استقرى منكم رسائل الأوزاع للملوك والرسال السلاطين تعجب من عبارات لأنه نبيع من قرد ملك الدخلص قريب من هذه الرسائل الرسائل للشيخ سماحه الوالد عبد الله بن العزيز بن باز رحمه الله تعالى الملوك رشا ملوك ايه رشا مختلفين على مر الايام والسنوات نعم رشا الحكام سواء كانوا حكما جمهوريين او حكما ملكيين كان يراسل جميع ويعتكل على الله ويعلم أن الله الذي يرعى هذه الرسالة فنفع الله برسائله نفعاً بنيه الأوزاع كان من هذا الرمر اسمه إبا قبل أن نفرق <تصفيق> الإسلام عبد الرحمن ابن عمر أبو عمر الأوزاعي قاضي بريسا ها في لبنان إلى الكنيس ان يحيى ابن ابي كثير كان يوسف وابن الدرس يحيى كنيته المنصر بهذا الاسناد نحوه وقصه يعني يحيى بن كثير مع الايه ما كانش لو شهد جنازه في يوم لا ينتفع به في ذاك الوقت ان الحج الذي افرغ له للحج من وفكرتي وفك... في اليوم الاخر والقبر والموت ما لا ينتفعوا به لن تبقى بي لا, لا ي... يعملون درس ولا يسمعون حديث ولا يبقى معهم هيكون في وادي اصل رحم الله قال عني عذاب كثيف في كثير من قال هذا الزمان يمشون عند سفير القبر والدخل فيها كل محمول من جهذان الكاراتين وصلت لا الحمول لسه وصلش وفوق شفير القبر على شفير القبر وتجده على شفير القبر والمحميل شغالة اللي هي النغمات والأغاني وفوق شفير القبر واللحف والحف والميت يوضع فيه ترمي المصائب اليوم المصائب قصة القلوب والغلظة والجفاء والنسيان والأعراض عما هو فيه كان كفى بالموت وعظم حقا لا قلنا أن ينتبعوا قلنا أن يعتبروا قال نحوه قال حدثنا أبطر النبي شيد وزاير النحر وابن نمير ومسعيد الأشد قال باه المتقاري قالوا حدثنا ابن فضيب محمد ابن فضيب قال حدثنا الأعمش سليمان ابن الرب عن إبراهيم عن, عن, الطلق. عن, عبد. عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله عبد الله وابن مسرق والإسنجة ذاك مطرور هو قال وهو في الصلاة فيرب علينا فلما رجعنا من عند النجاشين من هجرة إلى سلمنا عليه فلم يرب علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترب علينا قال إن في الصلاة شهنا تعمل فيها ما يكفي فيها من انشغال التدبر في القراءه والتسميع والتغني والدعاء والوقوف بالسجود باركانها واجباتها بسننها انه في الصلاه الشمول هي كفايه وفيها ما يشغله فلا تنشغل عنها بغيره قال حدثنا ابن اميه قال حدثنا اسحاق بن منصور السرودي قال عن أعمش بها الأسنة دي نحوها قال حتى لنا يحيى أن الزبوري أبو زكريا قال أخبرناه شيء ابن بشير السلني ما كنيته يا أخواننا جميل قال عن إسماعيل ابن أبي طالب الأحمسي البجد عن حارب النشبين عن أبي عمر الشيباني عن زيد بن أرطل. قال كنا نتكلم في الصلاة يكمن الرجل صاحبه وهو إلى جمده في الصلاة حتى نزل فقموا الله فيه فأمرنا بالسفوتي ونويل عن الكلام وتأسوق معنا بيان فرقنا هذه المسألة قال حدثنا وبكر بن أبي الشيخ قال حدثنا عبد الله من أمين ووكيع حقال وحدثنا يسحق بن إبراهيم قال أكبرنا عيسى في يونس كلهم عن اسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا أبو تيبة بن سعيد قال حدثنا ليه قال حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا عن يوم الزباين محمد بن مسلم تدرس عن جابر صحابي الجيل قال أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بحاجة ثم أدركته وهو يسير قال أكيد أي صبت فسلمت عليه فحشار إليه وبأي إشارة يجزء الامر هناك بعض الامر جاك بيك كيفية ان يكون ضغط من يدي الى الامر وضائر الى الامر وفيها شيء الضعف بأي كيفية رضدت وأشرت كفا قال فلما فرغت عني فقال اني سلمت طيب اذا جسلنت انبا على وصف وهو موجه الخيل الى التطيب للمشهد فيصل الجبلي على الداب البعير قال حدثنا احمد بن يونس اللي رباعي وحدثنا زهير زهير بن معاوضه قال حدثني ابو الزبير محمد بن مسلم بن دبس قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو منطلق الى بني المصطلق فأتيت الو ويصطي على بعيده يعني رجعت ويصطي على بعيده فكلمته فقال لي بيدي هكذا وأومأ زهير بيدي يعني أشاط ثم كلمته وقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيدي هذا ايه في الحكاية بالتعليم والتفين لا أخدش بقى منها جواز التنفيذ المصرحيات ومش عارة ايه ودخنوا مصائب علينا في الدعوة الإسلامية حتى قرأتم وطالما لبعضهم مصرحية هادفة خير من ألف قطمة مصرحية هادفة ليه؟ ينشي بقى يتلمس يتلمس النصوص دي زي الحديث ده وغيره يقول لهم فالولد اللي كانت بترضع أمه لن يتكلم بالمال وجاء الغاوي وحكى نفس الفعل وجبريل عليه السلام نازل هنا بيه عليه السلام في الصورة رجم الشديد سواد الشعب شديد ما يوضع في عبير في هيئة خليفة من دي هيكلة يلو هذا جواز التنثيل تنثيل ايه؟ تنثيل ايه؟ سئل العلامة في نماز رحم الله الحكم حكم التنثيل فقال يخشع على صاحبي إما من الكفر وإما من الكبير فقال لو قال أنا أبو لها أبو جاهل أن يخشع عليهم الكفر مش بيحصل بيوجه من الناس يمثل دور أبي جاهل ودور أبي جاهل مش بيحصل هذا؟ طيب يقول قرش عنين يكفر طيب الثاني بقى اللي بيتبئ معنى يقول هو حرط رحيته ويطلع في لابس عام اللحن مش بيحصل هده مصايا ويتكلم بما هو كذب وممكن يقولوا انت لو قلت تلبس خياب امرأة عشان يجيب الغور تمام وده بيحصل من معاهد في معاهد دينية علمية وإلا أن في بلادي لا بلاد في كل معنى حجرة للتمثيل أدواء التمثيل وهنا الألف في البيان طيب أقول لكم بقى اللي بيعمل المسرحية بيعمل بروفر مرة 2-3-4-5 إيش رأيكم الخمستاشر مرة لديه حشان يضطل الطرور مكان يحفظ عشرة أجزام ولا لأ مش ممكن ممكن. طيب أضعوا الشباب وميعوهم بمثل هذا السنة. المصرحيات ليست سبيلا من سجل الدعوة إلى الله أبدا معناه وإن كان الشيخ العدنين يجوز شيء مثل هذا فلا يوفق رمي الله تعالى عنه. الشيخ هو ابن باس منع هذا منع نباس و هناك من المعلمين المعاصرين من لهم كتاب يسمى الإكليل في حرم التمثيل ذكر أظن ديه 48 دليل على حرم التمثيل معنا وكان غير واحد أظن الشيخ إذا الله خيره أصف حصام مورري صاحب أسفور لو أيضا رسالة في حرم التمثيل والأنشيد قدم لها الشيخ ابن فوزان من أهل العين الشيخ. فالتمثيل ونحو اقوى لا وخر من مثاله ليس هذا بدليل على الجواز بل هو محظور كله انما ذكر ابوها هذا اشار يدي اوم يدي بالتعميم لا نخرج عن هذا الحيز النبي عليه الصلاه والسلام لما شك يوم عرفه هل هو مفطر او صائم فتناول طعاما من لبن فشارب معه الناس على نطاق ليعلمهم وما في مرة من مرات وجدنا وبطر وعمر جاموا يعملوا دور تمثيلة أبداً في زمن ممي علشاء السلام ما وجدنا ما حد من التابعين قام بعدما انتهى عاد الصحابة قاموا جامع الناس وعملوا دور تمثيلة بل الأمر ذات حتى هناك من يقول يا يمثل دور راب نعوذ بالله ويتكلم بإطار الراب بزعمه وأكتسم على هذا ويأتونه وأتوك... بشخص وعملين عليه ظلم أو أدوار لا يرى هذا الشخص بسبب الأدوار المصلطة عليه ويتكلم بخطاب الله من العباد. هذا كله لا يجوز محرم طبعا طبعا لا شك في هذا قال لا فأومى زهير أيضا بيده لحوال أرض وأنا أسمعه لك يؤمع برأسه فلما فرغ قال ما فعلتك الذي أرسل كلا معنى في أن الكبير الإمام يتفقد من كلمه تسأله ماذا عملت بالمسألة التي كنت به ماذا فعلت الشيء الغلالي الذي أمرت به ليس هذا فيه من الفضاء ولا من الغربة بل هذا الحفاظ على أبور المسلمين فإن لم يقع هذا ثنة الأمر قال ما فعلت بالذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت مصطف قال زهير أبو الزبير جالس المصطف إلى الكعبة وقال بيأني أبو الزبير إلى دمين مصطف وقال بيأني إلى غير الكعبة قال حدثني ابو كامل الجهلي قال حدثنا عمام بن عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام فبعثني في حج فراجعت وهو يصلي على راحلتي وجهه على غير القبلة كان بس صلاه النافله على الواحده ولو كان اذا حن و استحب ان يستقبل القبلة في أول الصلاه فان إن حرفت الواحدة بعد ذلك لا حرفت والصلاة صحيحة فسلمت عليه فلم يرد عليه أما إذا أراد الفريضة نزل فصل الله مستقبلا أبدا مدام يستطيع النزول فلما انصره فقال إنه لم يمتعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصل قال وحددني محمد بن حاد قال حددنا معلم منصور قال حددنا عبدالبارث بن مسعيد فرحدنا كثير من شنغير عن عطاء العجابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث محمد لكن السؤال الآن كم حديث أقرأنا في هذا الزب النبي قال أربعة سنة من والصحابة قال أول شيء رائع محاجم السنة الحديث الطويل معروف الثاني عبد الله بن سعود هذه دار كلمه رسول الثالث زي النهارده زي النهارده عشان الرابع حديث جاب. جاب باب جواز دع الشيطان باثناء الصلاه والتعوذ منه وجواز العمل الصليب الصلاه حدثك يا صاحب ابراهيم انت تعلمون أنا في هذه الأبوا... الأبواب, الأبواب... آه... يتكلم على أشياء محرمة في الصلاة يقول أشياء محرمة في الصلاة الكلام عنده وهو عالم وهو ذاكب محرم سواء كان لمصلح الصلاة أو غير الصلاة. طيب لأن الصلاة فيها ما يشهد الأمر البعض هذا هل يولعني الشيطان؟ أم أن يدعني الشيطان بالخطاف هكذا؟ لعنك الله هل هذا من سوء أم باطل لا دليل على المسك لا دليل على المسك قال باب جوازي لعن الشيطان بأثناء الصلاة والتعاون منه قبل لعن الشيطان هل تلعنه بصغة الغياب أو تلعنه بصغة الخطاب سواء هذا أو ذات جائز على الصحيح قال طيب والتعاود منه جايز او مشروع تعاود منه حتى في بداية التلع وجوازي العامل قريب في الصلاة لا بأسا بيه المهمة لتخرج عن هيئة المصنة انفعش بقى وانتا في الصلاة كده تجيب مشك وتمشت شعره في المصنة اللي هيشوفها قول ده مش في الصلاة وملاهاش حاجة تتمشت وانتا في الصلاة طيب هتشرب وانتا في الصلاة. تبطل الصلاة قال هتكون هنا الصلاة تبطل الصلاة إن بالصلاة شميه معنا؟ يقول حددنا إسحاق ابن الله وإسحاق ابن منصور قال أكبرنا النظر ابن شميه قال أكبرنا شعبة محمد وابن زياد قال الهاني هذا وماذا يكون؟ جمحي سد. قال جماعة أبا هرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجنة العفريت والمارد من الجنة جعل يفتك علي الباريخ يريد أن يؤذي النبي أن يضمن أن يحرقه جعل يفتك علي الباريخ ليطع علي الصدار وإن الله أمكمني منه فذعته يعني لفعته فلقد أممت أن أرضته إلى جنب سريع من سوال المسجد حتى تصبحوا فانظرون إليه أجمعون أو قل لكم فيه أن الجن موجود مخلوقون الآن خلافا لمن أنكره جن الجن وفيه أن الجن أيضا ممكن يرام من أجل إذا شاء شاء الله إنه يرى بهم هو قبير حيث الله تعالى لهم هذا في الغالب لكن إذا رؤوا هل يراهم على صورته أو يراهم على صورة أدميه ممكن, ممكن هذا أبو غريرة في الحديث لما كان يحرص يعني الصباقات فرعى الشيطان ورجله كرجل الحمار على خلق خلق لصلاة الله العمر العالم يشوي وممكن يتلبس الشيطان ويتشكل في أي صور؟ صورة صورة قط صورة كلا صورة كلا إلى أخير حتى في أخير الزمان أخبر نبي عليه الصلاة والسلام أنه يقوم على المنابر شياطين في صورة إيز يخطبون الناس في أخير الزمان صحح هذا الحديث الشيخ البغدادي فلا مانع قال فدعته فدعته ايداته فلقدها من دع عن ارضته الى جنب سراج على الشكل ولا تحس من نار يصاب النبي عليه الصلاه والسلام ان يربطه بسلتها بشاليه من ثور طيب هو كان ذا ولا ايه جواز بقول كافر هي المشرك؟ المسجد للحاجة دخل ثمامة ابن وفان المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام وربط في سريع بسهول المسجد ما عليك ايه؟ للمصلحة لكن هم منعون من ايه؟ من بكل مسجد الحرام معنا؟ قال حتى تصبحوا تنبرون إليه أسمعون او كلكم ثم ذكره القول أخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي لك أن لا أحد من دعوه إنك أنت الوهاب فرده الله خواسيئا وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه أنصرت شعبته عن محمد بن زياد يعني واحد قال ايه محمد بن زياد لا قال واحد قال حدثنا واحد قال يعني مرة شعبه قال حدثنا ومرة شعبه قال ايه عن قال ان الله فاضل محمد بن بشار غندار ما معنى غندار ها غندار كلمه فارسيه فعنا عندنا البورصه كثير التجاره مش تعير الاصحاب الهنكال محمد وابو جعفر غندار الحاقه الذي حددناه ابو قال حدثنا شباب ابن صوار ابن صوار كلاهما عن شعبه في هذا الاسنادين وليس في حديث قوله فدعته وأما ابن أبي شيخ وقال في رواية بنفس المعنى الحمد لله قال حدثنا محمد بن السلامة المرادين قال حدثنا عبد الله بن وعن المصري عن معاولة بن الصالح يقول حدثني ربيعة ابن يزيد عن ابن إدريس الخولاني والسؤال عند أخينا محمد بن علي ما اسمه ابن الخولاني من الأسماء الغريبة عائد عائد الله ابن عبد الله طيب عابو مسلم الخولاني من الأسماء الغريبة عبد الله ابن هو الخولاني عن قصته لما ألفي بالنار أبو مسلم لا تصح لما أبدأ بالنار وخرت ساليما معافا وقالوا يعني بأمتنا خليل كالخليل عليه السلام إبراهيم لا تصح هذه القصة قد عقل بما مدامي رحمه الله قال عن أبي الدرداء ما اسمه هو من ابن عاني الضرداء عند محمد يسري بنت والعلاق الضرداء ذكر عن أنت الضرداء الضرداء الضرداء الضرداء يعني أسنانة متطرمة الضرد الضرد كيف يجبت أسنانة كسرت الضرداء نفس الواسط الضرداء يقول عن أبي الدرداء فعشاء في مصر الشام وخرج القراء الكثيرين يعني كبير الصحابة بالديار الشامية في التراءات وتخرج من تحت يدين القراء الله عنه وكذلك من الدرداء الصغرى ومن الدرداء الكبرى أيضا كانوا في نفسهم فات وهذا من فضل الله عزيزي فقال رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقرؤ اعوذ بالله منك في جوز الجنم ليس اسمه جرس الصلاه التعليم التنبيه فالنبي عليه الصلاه والسلام ربما يجن في الصلاه في بيه مش دائما بعض الناس يجدد لهم تكون في الصف وهم جنب سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولك الحمد ربنا سبح سمعك اذا دعى سمعك طب ليه شيء على نفسك وعلى الاحلى والذين خلفه وعلى الامام فتجتهد فيسبق الناس الى اقل مما ولا ضامن اللهم اغفر لي ولولد عشان يقولوا امين يمكن مشان الله لو قلتوا مثلا استغفروا تو حضر سهوب مستويين لله طائعين كده ها اللي ما بيقول سنه الله والحمد تفضلوا ويكرم وبعدين والشكر الكامل من عندنا من لا من قران ولا في الحديث انما الحمد كذب ربنا يوريك الحمد عايز بقى استزود دعاء مثور صحيح لبس اما كلمه الشكر تجد بالمديره والله ضافيه مع من غير الاتفاع. من غير انتباه قال اعوذ بك يا بالله منك طب ايش بقى الان هذا خطابا خطاب للغير نعم في الصلاه نعم هذا مما يستدنى مما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يسمع فيها شيء من كلام الناس فإن احنا لا نعلم دليلا ينسكها ولا يصار إلى النسخ إلا بشرط إذا تعبر الجمع وإذا عرفنا الثاني فالحديث الذي فيه النهي عن كلام الله الناس في الصلاة مثل هذا يستثن منه عوض بلايك ثم قال ألعنك بلعنة الله خطاره ألعنك بلعنة وايضا فيه معنى الدعاء يعني ليس بخطاب الله والله وايضا اعرب ذلك من قبل في معنى الدعاء ما فيش في الكلام المحرم كلام الناس المحرم خالص ثالثا ابسط كلاما وبسط يده كانه يتناول شيئا فلم هل يعيش يواجه الحركه اليسيره في الصلاه لكن هيئه الصلاه العامه هيئه المصلي لم يخرج عنها قال فلما فرغ من الصلاه وأيضا قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام مدى هذا لما رأى الجنة في الصلاة ردا يأخذ عنقودا من العنم ثم رجع صلى الله عليه وسلم فقال تحركت يا رسول ما رأيناك تحرك قال رأيت الجنة أمامك ورأيت النار أمامك فأردت أن أتناول عنقودا من العنم ثم ترك صلى الله عليه وسلم وفيه جواج الحركة اليسيرة في الصلاة ممكن أن تكون الإمام ترعى لبطالقة وأنت أرعى استنابت تحرّت طيب في فرجة الصلاة تحتجم تسد تحرّت وتقال لا ما سميان كل هذا مصلحة في مصلحة الصلاة وأمر جاء دليله ونضائه في الشارع لا ما سميان تتغير أياتك في الصلاة حتى أنظر النظر ولا يعرف أنك في الصلاة فهذا لا يجوز حل. بل هذا مبطن من مضطلاف الصلاة قال وراء ذلك وسط قال ابن عدو الله ابليس جاء بشيء من النار ليجعله في وجهي فقلت اعوذ بالله منك مرات ثم قلت اعلك بلعنه الله التام فلم يستخف ثلاثه مرات ثم اردت اخذه والله لولا دعوه اخينا سليمان لاصبح موته يلعب بي بالدماء النبي باب جوازي حمد الصديق بالصلاة وهذا أيضا من الأمور الجائزة بالصلاة وليس من الأمور المكروهة أو المحرضة قال حدثنا عبد الله في مسلمة ابن طعن وكتيبة ابن سعيد وبالحقيقة يا أخوان هذا من تخفيق الشرف ممكن أنت في البيت تصلي ولا أحد في البيت لا الزوجة لا معك إلا ولا صريحة يكون هذا يقف وَإِذَا دَرَكْتُ وَأَنْ تَصَلَّ يَكْلِ فَتَحْتَزِئِ لَا حَمْدِهِ كما حمل النبي عليه الصلاة والسلام أُمَامَةَ عَلَى عُمَرْه وهذا يُهدِق من ناس الصبيبين ففي هذا من التفكير قال له حددنا مالك مالك ابن من بأه؟ صلو عبدالله مالك ابن عبدالله عن عامر عبد ابن عبدالله ابن الزباية الحق قالوا حدثنا ياحا يا بن يحي قمي من يساولين قال قلت لي مارك حدثك عامل بن عبدالله شو حدثك عامل هو ده العرب شوف طريقة صعبة واضحة وينها حدثك عامل ان يحا بن يحي انسكت أصل انسك نسخة وملك معه نسخة او مارك مش ماسك نسخة هو حاب الحديث هو ملا فقل حدثك فلان ابن فلان وياسك يقول لان انا بن مالك هذا هو العرب. الصيرة العرب بسلوب العرب قال عن عامر بن عبدالله من الزبين يقول ماذا؟ حددك عامر بن عبدالله من الزبين؟ عن عامر بن الزبين من الزبين عن, عن أبي قتاة هل الإمام ملك طالع العام؟ حددتني؟ لا نجال أتسكوت؟ يدل أن الحديث هذا من حديث ملك وتحمله يحيى بن يحيى ويؤديه لنا عبر الإمام مصري قال عن أبي قتاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليه وهو حامل الامامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و لابن عاص الربيع زوج زينب فاذا طام حملها واذا سجد وضعها قال يحيى قال ما لكل عم ما شاء الله صرح بها ايه مره بالمره و هي اول يصرح بها من اول فطلعنا صرح بها الى هذه ليش ان الظاهر يعني يريد الاستثبته فينا قال حدثنا محمد بن ابي عمر مسموع محمد بن ابي مك... محمد بن علي حدثنا وابن عين عن عبد الله بن سليمان بن عجلان حدثنا سمع عامر بن عبد الله الزبيري حدث عن عمرو بن سليم الزباطي عن اي طبعه الانصاريه على رايه النبي عليه الصلاه والسلام يا ام الناس وامامة بند ابي العاص وابند زينة بند النبي عليه السلام على عادته شو ضرب على حلقه على السلام فاذا ركع ومعاه واذا رفع من السجود عاد قال احدثنا ابو الطاهر قال مصري قال قال عن مخرمة ابن بكية ايضا هو مصري قال احدثنا هارول بن سعيد اين قال احدثنا ابن وحد قال اخضرني مخرمة عن مخرمة عن, عن عمر بن سليم الزرك قال سمعت ابا الفتاة الحارف بن ربعي الأنصاري يقول رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي للناس وعمامة بيت أب العاص على عول وقه فإذا سجد وضع قال قتيبة بن سعد حدثنا ليكم ها حدثنا محمد بن المتنف قال ها حدثنا حدثنا وبطر المحنفي خبيلتي لا مثبت حدثنا عبد الحميد بن قال جميعا عن سعد المطبوري عن عمر بن سليم السورة سمع أنه سمع على قد بين نحن في المسجد جلوس خلت علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو غير أنه لم يغفر أنه أما الناس في تلك الصمة العلماء منهم مختارا يجوز حمل هذا الصبيل في النافذة والفريضة لا وهذا الحديث يرد عليه أنه في الفريضة وفي النافذة لأن النبي عليه وسلم كان يأم القوم قال باب جوازي القطوة و القطواتين بالصلاة بل جواز ما هو اكثر من ذلك اذا احتاجت بشرح ان لا تخرج عن هيئة المصدر قال حدثنا يحيى ابن يحيى التمييب الميسبون وكتابة ابن سعيد الهما عن عبدالعزيز قال يحيى اكبرا عبدالعزيز ابن ابي حازم عن ابيه ابو حازم سلمة من النار الاعرب أن نظرا جاءوا إلى شهر بن ساعد قد تماروا في من أي عود هو من أي عواد في الشهر. والذي يظهر أن التماري والتجادل مثل هذا ليس من مرأي كبير ذات ليس من مرأي كبير ذات وهو كان من طرفاء الغبر بن بر النبي عليه الصلاة والسلام كان من طرفاء الغبر والطرفاق اللي هو شجر الاكل اظن ان قالوا بيسموه الجزرين او الجزعرين او الحوالي شجر طرفاق اللهم والاكل وشرم وش... واشقر وبدلناكم جنتين جنتين ذاتي اي ذاتي يوجن الخلط وازلي وشرم سدر القليل الاكل هو, هو طرفاق الطرفاق شجر جزورين بيسموها الدنيا معنا خشب قوي فعلا صلع منه هذا المنبر وكان ثلاث درجات ثلاث درجات الدرجة الثالثة يجلس عليها الدرجة الثالثة يجلس عليها ربنا يا إخوة كما ذكروا حضرنا من كثير ما زاد على ثلاث درجات هو إسترافة وحدث في الدين ثلاث درجات كافية أما بعض المنابر التي تقطع الصفوف المنابر فاطمية كبيرة ومصخرفة بجميع الوعي الزخار هذه فيها إسراف ومخالفة للسنة وأيضا لها مفاسة تبطع الصف الذي في هذه الجهة لا يرى الإمام فلو سهد إنام عن شيء من الصلاة لا يدري الذين في هذه الجهة مدى فعل الإمام ويبطع الصفوف وتكلم العلماء على هذه العوائد التي تكون في المساجد وهي مخالفة للسنة قال قد تمالوا بالمنبر من أي عود نوع يعني من إيه من خشب يعني طب وهل الجزء اتخذ من منبر غير الخشب جائس بلا إسراف ولا, ولا تنريل جائس كان يكون من آجر ونحوها خطب عليهم رضي الله عنه كما في الصحيحين على منبر من آجر الأجر هذا القبلة المحروق لا بأس الممكن يأتيك واحد من هذا الزمن يبدأ المنبر غير خشب هذا غير صحيح هذا غير صحيح المم ده يزيد عن ثلاثة درجات ثلاثة درجات اللي يكون زخرة يمفت الناس وشخل الناس معنا فمنبر النبي عليه الصلاة والسلام كان من برد متوضع من برد متوضع من والمنبر مقبوض من النظر النظر هو الالتفاع العلوبة مع الوجود ماحدش مش عارف ماحدش منكو شاب المنابل القديم مافيش طبعا لا تبارزين ولا حاجة هي منابل كالثالث درجة تطلع كده و بيدك العصر يتكي عليك ماهاش تبارزين بقى زي المنابل اللي نحروفوا طب وفيال طبعا بيعملوا هاي زخارف و النجار و واشكال تبارزين بالطلقة البنانية تبارزين بلون البناني للشكل وبعض عليه اميه الكوجي كذلك نعم صلي الله ma المنبر يقول اول يوم جلس عليه فلو قلت له يا ابا عباشا سعد بن ايش بن سالم بن سعد قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المراث قال ابو حالك لا يوم عيد انظر من الجار يصبح يعمل لي عوادم ويكلم الناس عليه الغلام هو المملوك وكان مجتهد والنجل لما يشتروه مملوك من حصوت مش يدفعوا فيه دنانير وبعدين يطلع ما بيعمل حاجه وصل الله ولا عامل ولا كلمه الى حين ما انما يحصون اسالوا عليه وشوفوا البلاد وشايفوا الخضره حاولوا ما في مع النجاب حلوح حداد حلاق حجاب يجيب رفح ويجيب فلوس نعم قال لي عوازة أكل لبن ناس عليك هذه ثلاث درجة ثم أمر بها الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا المؤمن فهي من طرفاء الضابة الضابة المدينة فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه وكبر وكبر الناس ومن ذهب منهم إلى ودي سبا يرى الشجر الترفاء أثناء كثير لا يحصل نعم وبدلناهم جنتين جنتين دواتي أكل أم دواتي أكل اللي هو الأراب شجر الأراب وأذن وشيء لسجر طليل النب والسجر الغاب معنا فعلا وفعلا هو قليل النبطة تشوفها كبيرة جدا كدران نعم لكن هي تشر خفيفة جدا والباطي اللي دفنة مراها ضليغة حشب وشيء من سجر قليل صدق الله قال فهي من كرفاء الغاب ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبارا وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم بنوه على نزله حتى سجد يخطو لما بيخطو هذه خطوه تقدير الخطوات هذه خطوه خطوتين عن الثلاثه لا تصح الصلاه ما عليه دليل ليس عليه دليل صاله حتى سجد باصل المنبر ثم عاد حتى أقلها من آخر الصلاة ثم أقل على وقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بهم ولتعلموا صلاة في جواز جمع بين نيتين وصلى لهم وصلى بهم إبامهم هذه المسألة وأراد أن يعلمهم هذه النية الثانية وأيضا إيه جواز صلاة الإمام على شيء مرتفع لحكمه ولعلمه في الأصل أن الإمام يصنع على دكانه أي على دكة مرتفعة والمأمومون وراءه في الخفاق لا لكن هنا جاز هذا للتعليم بيراره صلى الله عليه وسلم لأنه إيه لم ذلك لا يطره لهم هيئات الصلاة قال ثم عاد حتى غرغوا من أهل الصلاة ثم أطمل على الناس وقال يا أيها الناس إني سمعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاة معناه وليتتعلموا صلاة قال لحدهنا القتابة بن سعيد قال لحدهنا يعطون عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد بن عبد الله ابن عبد القريب القرسي قال لحدهنا أبو حاسم أن رجالا أتوا سهل بن سعد أبو حازم عن سهل بن سعد من هو سهل بن سعد من هو قال أبو حازم عن أبي ريلة قال سلمان الأشدعي قال الله فيكم لا ننسى قال طال وحدها وفقل بن أبي شير وزير بن وابن أبي عمر متعدون به الليلة اسمه محمد بن يحيب بن أبي عمر نفس ابو عمر هذا جده ابو عمر جده ينسب لجده محمد بن يحيى ابو عمر العدني نزيل مكة قال حتى ذنى سبيان بن عيين والشيخ عن ابي حازم قال اتوا سهل بن سعد فسألوه من اي شيء بارو النبي صلى الله عليه وسلم وصاق الحديث نحو حديث ابن ابي حازم قال باب كراهية الاختصار في الصلاة الاختصار من الهيئات المفروهة في الصلاة لأنها تدل على التوالي والكسل والكبر أحيانا يقوم الرجل يرى يديه بدل من خسره جميعا ماذا معنى يضع يديه على صدره يضع في خسره معنى؟ أو في جانب واحد يعني كده إما اليمين ويطلب الشمال وإما وضع منها الشمال ويطلق اليمين معناه ومن الناس من قالوا ومن وضع يديه تحت الصرة فهو اختصار آيكو أو على الصرة فهو اختصار آيكو منهي عالم الخاصرة معروفة هذه الخاصرة الحقوة هذه هو الخاصة الحقوة هذه هو خصيرة. ليه هيئة بين الشابين الآن الكبرى شوف الرجل المركب عامل كده وشو قادر بعد الظهر انت في الصلاه داخل في الصلاه في هيئه القشعر اما هي في الذي لا يها من يصدق يطلع من يقم امام ومن يواجه من يواجه اي نبيك نبي الله عليه الصلاه والسلام قال لو حدد لي الحكم بالنسبه للطريقه فحدد عبد الله بن المبارك وابو عبد الرحمن قالوا حكذر وبكر بن هشام قال من ابو خالد سليمان الهيان الاحمر جميعا عن هشام عن محمد من محمد عن هشام وهشام لا ابن حشام قدوس قدوس عن محمد هشام عن الحسن على أبي مريض النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن يصلي الرجل مفتاص <تصفيق> هنا ذكر الرجل والمرأة لها نفس وفي رواية أبي مكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فراهية مسحي الحصر وتسوية اضطراب في, في اليوم صحيحنا منصليش على حصار الغراء منصلي على, على سجاد نفس الحظة أيضا وعش إنسان على السجدات معناه ويمسع وينضب ووق الصلاة ووق الصلاة لا قال حددنا وقفرنا بشيء قال حددنا وقفعنا قال حددنا يشام التشتوائي عن يهدان بكثير عن معلقين قال بجر النبي علشاء السلام بسعب المسجد يعني الحصر قال إن كنت لابد فعلا فراحينا والثانية لا لأن الثانية ستدخل في العبد والله والعبد وليت شغال على الصلاة قال حددنا محمد بن المثل قال حددنا يا عبد سعيد عن الشام قال حددنا ابن كثير يحيى ابن آي كثير عن أبي سلم عن معيطين إنه سأل النبي عليه السلام عن المسر. في الصلاة وقال واحدة قال وحددني عبد الله بن عمر القواريب قال حددنا الخالد يعني ابن الحالد قال حددنا نهي الشاي. بهذا الأسمان وقال فيه حددني معيطين قال حددنا له ابو بكر النقشي فحددنا الحسن بن موسى الاشيع فحددنا الشيباني ابن عبد الرحمن ان عن يحيى عن يحيى عن ابي سلمة في حديث كثير ابن عبد الرحمن قال حددنا المعين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المعين خالد بن عليه الصلاه والسلام قال الرجل لي يسوي تراباه حيث يسجد قال إن كن تفاعلاً في ولا تمسح مرة مرة هذا بال النهي عن قساط المسجد الصلاة والله أتبعي بهذا فضل أخوان الأمل نتابع بكم شاء الله يوم الخميس المسجد من بعد صلاة العصر